أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 قُل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء آجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم إن تيكم عذابه بياتن أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هل تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَ كَأَحَقِّهِ قُلِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ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 وَل كِ أَكثَرَهُم لا يَشكُرون وَماَا تكُ فِي شَأْنِ وَما تَتلُ مِنهُ مِ من قرآنِ وَل تَععملونَ منِنْ عملن الل كُ عَلَكُمْ شُهُ دَِذتُ فيِي ظُونَ فيِي وَماَا يَعْزُبُ عنرببِّكَ مِنْ مِثْقالالِ ذََّ فِي الأرض وَلا فيِي السَّماء وَلَا أَصْغَرَ منِن ذَلِكَ وَل أَكبرَرَ إِللا فيِي كِتاباب مُبِين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 قُلِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَنَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا نُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ واتل عليهم نبأ نوحي إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فَعَلَى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة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 وَرَبَنَا طَمَسَ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدَدَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ لَلَمّْ قَالَ قَدْ جِيْبَتِ الدَّعَوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْ اِسْرَاءَ اِلَى الْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بن إسرائيل وأنا من المسلمين آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 لأن قد جاءك الحق من ربك فَلَا فلا مِنَ من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب لليم فلولا كانت قريتنا منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم مَّعَاضِبَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم،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 ثُمَّ فُصِّلَتْ لَهُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَسْمُونٍ وَيُتِكْ لَذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَّ فَإِني يَأَخَافُوا عَلَكُمْ عَذابَ يَوْ مِن كَبير إِلَى اللهَّهِ مَ رجعكُم وَوهو على كُّ شَي قَير أَل إِهُم يَثْنونَ صدورَهُم لَسَْخْفُوا مِن أَل حِينَ يَستتَغْشونَ ثِيابَهُم يعلممُ مَا يُسِّونَ وَما يُعْلِنون نہو علیم بدور صَدَقَ کنگا حویم